يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر التغادر الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولا اسمعهم ولم اسمعهم لتولوا وهم Yeah Yeah وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُشْقَى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّاً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب وَلَكِنْ إِذًا قَلِيلٌ مُسْتَوْعَبُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن النَّاسُ فأغلكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله